وجعل لي وزيرا من اهل هارون اخشد بهي ازلي و في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بينا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد منعنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يُحَق أن يقضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليوم فليلقه اليوم بالساحل يأخذه عدولا وعدولا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي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 واصطنعتك لنفسی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 رب في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبل وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعمكم إن في ذلك لآيات لئن Uh... منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولو قد أرناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحرٍ مثليه فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس الرحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وسر النجوى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 أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر هيث أتا فألقي الساحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آثن لكم إنه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 وَمَن يأتِهِم مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُنَائَكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ عَلَا جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما غشيهم وأظل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تتغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يعلل عليه غذبي فقد هوى وإني لغفار لمن تابغ آمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبا ناسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم معدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا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 قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفاصيت أمري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 من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إلا لبستم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بسلم إلا يوما ويسألونك عن الجبال ف قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشأت الأصوات للرحمن, وخشأت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل من القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولا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 لا شجرات الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما ما سوآتهما وطفقا يفصفان عليهما من ورق الجنة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 مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسأل كرزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أو لم يأتهم بينة ما في السفر الأولات ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى